رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما ويقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعت يحسبه الضمان ما يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 فوقه موج من فوقه سحاب ظل ما تبعه فوقف ظل إذا أخرج يده لم يكد يره وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 ثم يجعله كبا فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من ذردة فيصيب به فيصيب به ما يشاء ويصرفه عن ما يشاء يكاد سنا برقِه يذهب بالابصار